سورة زلزال بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها В ko in sannu meha јме и din то hadдиhu ахбаreha Би enне أشتاة ليرو أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره